بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما عليك من يخشى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 إذ رآ نارا فقال بأهلهم كثو إني آلست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوديها موسى ربك فاخلع لعليك إنك بالوادي المقدس هوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة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 من أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه قرى قال رب شرح صدري لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي وزيرا من أهلي. هارون أخلي.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 فلقر فيه في التابوت فقر فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصدع على عيني اذ تمشي اختك أختك فتقول هل أدلكم على من يأفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عيدها ولا تحزن وقتلت نفسا فمجيناك من الغم، وفتناك فتونا فلديت سنين في أهل مريم ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبوا قد بئناك بآية من ربه والسلام على من اتبع الهدى في قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هبى قال فما الأولى قال علمها عند ربي في لا يضل ربي ولا ينسى الذي وقعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إلا في ذلك لآيات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 مكانا قال موعدكم يوم الزينه وعن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسعثكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرا به وأسر النجوى قالوا إن هذا لساحران نريدان إن, نريدان إن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المتبى فأجمعوا قيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما وإما أن نكون أول من ألقى ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسهم خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صلعوا إنما صلعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون والموسى قال آمنتم له قبل أن آزل لكم إنه لجبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤترك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضبا أن تقول. ما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهت ما عليه من السحر والله خير وابقى انه من يات ربه مجرما فان له جهلا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 جنات عدن تجري تحتها لأنها وخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر أبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 قال يا قوم ألم يعلكم ربكم وعلا الحسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بمنتنا ولكننا ما حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري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 وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر لنجرين يومئذ ذوقا يتخافتون بينهم إن إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي بسا فيبرها طاعا صطفها لا ترى فيها عوجا ولا أنفاء يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات بالرحمن <تصفيق> شعش الأطوالة فلا تسمع إلا خمسا يومئذ لا ترفع الشفاعة إلا من أبن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعاد الهدوء للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل وقد خاب من حمل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا ظمأ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيره وقل رب علما ولقد عهدنا الى ادم منه قبل فلسن ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلب وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وططقا يختفان عليهما من وراء الجنة وعطا آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فَمَنِ اتَّبَعَهُ لَا فلا يضل ولا وَلَا يَشْقَى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم قَالَ رَبِّ قال حَشَرْتَنِي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من يُؤْمِن ولم يؤمن بآيات ربه أشرت أشد وأبقى، فلم يهلكهم كم أهلكنا قبلهم من القوم يمشون في مساكن. إن في ذلك لآيات لينها.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 أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بصلاة واصفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتي من بينكما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى